أولى أسماء الحسن، وهل حديث موسى إذ فقال فقال لأهلهم, كثوا فقال لأهلهم كثوا سنوجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة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 قال قد وتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك موة نقرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن في التابوت في اليم يا حلي أخذه عدولا وعدولا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل دلكم على من يكفله فرجع ماك إلى أم كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فَلَبِثْتَ سنين في أَهْلِ مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وانا فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا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 قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون نولا قال علمها عند ربي في كتاب يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم لرضم هذا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أسواجا من نبات شتى كلوا وارعى وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد غيناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 هذان لساحلان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إن قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تقف انك انت لعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 أقول الذي علمكم السحر، فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلفه، ولا في جذوع النخل، ولا أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا إنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خيره وابقى انه من رَبَّهُ مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطار عليكم العهد أمرتموا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما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 أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري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 تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بذورت بما لم يبصروا به فقدبت قردة من اثر الرسول فقدبت قردة رسول رسول فنبذتها وكذلك سولت دي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر لا إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أعرض عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِذْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إلا بثمن إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثمن إلا يوما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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب اشد أشد وأبقى أفلم لهم كما هلكنا قبلهم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 أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ لُولا وَلَنَا أَهْلَكْنَاكُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلُ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا ورسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نثل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم